بسم الله الرحمن الرحيم حالي تنزيل الكتال من الله العزيز الحكيم إن في السماء في الأرض آيات المرمين وفي خلقكم وما يبص من جابة وما يبص من جابة آيات لقوم واختلاف الميل والنهال وما أنزل الله من السماء للرزق منك أحياء بالأرض أحياء بالأرض بعد ما جاء وتصريت الرياح آيات آيات لقوم الناقلون تلك الآيات الله نكذرها عليك بالحق الَّذِي يُمْنِعُهُ إِذَا دَعَا اللَّهَ لَئِنْ أَجِئْتَهُ لَيَكُدَنَّهُ وَيَمْلِكُ الْيَتَامَى فِي يَدِهِ يَسْمَعُ وَيَنظُرُ فَلَا يُسْمَعُونَ صِرَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَمَنْ يُصِرُّ عَلَى الْكَفْرِ سَلَن يَسْمَعُهَا سَلَن يَتَّبِعُهَا وَلَنْ يَسْمَعَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لَنْ يَسْمَعَهَا من ملائب الجهنم ولا يغني عنهم ما كفدوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء والله الذين كبروا وياء سيمن الذين لا ما الله وحده خالق كل ما نكير الفلسفه يجني امنه وليسهم سلمون ونعنكم كشونات وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ان في ذلك منا كل قوم قل الذين آمنوا ينزون الذين لن ينزون اوام الله لنجدوا الرغم بما كانوا يكسبون من عمد صالحا سمسه ومن أساءت عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتنا بني صرررائنا الكتاب والحص والنضوة وعزقناهم من الصيبات وحضرناهم على العالمين وعاتينا ظنب الناس من الامر فما اعترفوا إلا من بعد ما جاء ومن علم ذرع من بينهم إن مرضى يخضي بينهم يوم القيامة يخضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما واجعلناك على خريعتين من الأمن فاستبعها فاستبعها ولا فاستبعها الذين لا يعلمون إنهم من الأمن وعنش الله شيئا وإن نظامين بعضهم أولياء بعض والله ولي المستقيم هلنا <سؤالينا> بصادر للناس وغنا ورحمة وغنا ورحمة كل قومهم ينفلون عن حكب اليدينة فرح السيئات أن نجعلهم ك الذين آمنوا أن نجعلهم ك الذين آمنوا الصالحات سواء نحياهم ونماتهم وخلق الله السماوات والأرض بالحصول تجمع كل نفس من جناس ثبت وهم لا يظلمون أبرعيس من اتخذ إلى الهوات وأضل الله على علمه وختم على سمعه في قلبه وجعل على بطره وشاوى فمن لهديه وقالوا ما من إلا حياتنا الدنيا بموت ونحيا وما يجلق لا قبل الزهر وما لهم بذلك لما دمينهم إلا يظنون وإذا فتوانا لما يأتنا بينا ما كان حجة وملا أن قال نقصو بآبائنا إلا أن قال نقصو بآبائنا إن يصاددين ان له ثم نميفا ثم جمع كلنا يوم القيامه ريب زين ونقوم اثرانا يخنا يعلم موت ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه هم اليه يخسرون رب كل امته الكاسيه كل امم تسدع يا سيدي اليوم تجلون ما كنتم سمسمون خاله تسام لا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَن تَأْتِيَهُمْ آيَاتُنَا عَلَى حَدٍّ مِنَ الْأَمْرِ بَلْ كَذَّبُوا وَاتَّقُوا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيُحِقُّ <تصفيق> الْقَوْلَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّنَ اللَّهِ فَلاَ تَكُونُوا مِنَ ثم نبين الساعة إن نبين إلا ظنى وما نحن بمستيقين وبدال من خيها سماع منه وحاق منه ما كانوا به يستنزئون وقيلني سنا انا سيدهم وكا يعونكم لا وما واكم يا وانا من الله ولا لكم من عصين لنن ان يتخلفنا لا تلهجوا ولن نصل حياه الدنيا فاليوم لا نحجون منا ولا نستعانوا فلله الحمد فن الله يرحم رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الفدرياء في السماوات والأرض وله العزيز الحكيب